و شركه الهدى شركه دعويه ن ل م غير ربحيه ذات مضمون و ا ل ش م س ت ج ي م س ت ق م ا ع ا ولن يضيقن <تصفيق> Oh, t h y r e o v That's t